وسلام على عباد الله وسلم على عباد الله وعلى سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى الكرام الكرام وعلى الهيكلين الشرفه وبعد اخواتي الكرام الله يسعدك وشهدا عافيك الله خير مازلنا مع التفسير نعم ونحن مازلنا في سوره المجادله امس انا وهمت خذ سوره محمد نعم نحن الله يرحم انتهينا منها سوره المجادله نعم قال الله جل جلاله ان الذين اوحى دون الله ورسوله كبتوا كما من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. كما قلنا قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله إن الله جل, جل فعلا ذكر هنا عندنا أصناف الناس والذين... الذين يشاقون آ... آ... آ... يشاقون الله ورسوله وعاندوا شرعوا واجحدوا بأياته وكفروا برسله نعم وقد كذبوا الآيات التي أتتهم وكذبوا الرسل الذين جاءهم ومن قادوا ولن وتكبروا وتجبروا على ربهم جل في قال الله وصفا ما يحبس معهم إن الذين يوحاد الله ورسوله ومحاد ومحادث النبي صلى الله عليه وسلم هي محادث الله عليه وسلم لله جل في علاه الله محاد للرسول قال الله تعالى إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله والمعنى هنا خذروا كما خذروا الذين من قبله إن الذين يحاذون الله ورسوله خذروا كما خذروا الذين من قبله كبتوا كما كبت الذين من قبله نعم أهينوا كما أهين الذين من قبلهم ولعنوا كما لعن الذين من قبلهم قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين الله أرضى عنك بالوريد جزاك الله خير صلى الله فكان فكان عقابهم كعقاب السابقين من الذين من الذين جحدوا بآيات الله وكفروا بربهم فالعقاب سواء العقاب وهنا دلاله واضحه على القاعدة العامه الشريعه الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين جاءت جاءت هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين بين متماثلين لذلك قال الله تعالى كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وهينوا كما وهن الذين من قبلهم خذلوا كما خذل الذين من قبلهم وكانت الذله والحقاره يعني لازمة لهم كما كانت الذله والحقاره لازمة لمن كان قبلهم من من جحد بآيات الله وكفر برسله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين قول وقد أنزلنا آيات بينات يعني واضحات جليات قاهرة لا يخالفها إلا إلا من جحد الا من عاند إلا من كفر إلا من فجر وهذا ايضا فيها رد على الاشاعره ورد على المعتزله الذين يعني يزعمون بان الله على خطبنا بما لا نعقل والذين يزعمون بأن الله خطبنا بما بما لا نعلم وخاطبنا بما لا نعقل فهنا رد عليهم في قوله تعالى وقد انزلنا ايات بينات واضحات جليات اما ان يقول بأن الله يكلمنا بما لا نعقل ولا نعقل عنه كيف كيف يكون هذا والدين وكيف كيف هذا على كلام رب العالمين كيف إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كوبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين قال وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لا يجحدها إلا معاند ومكابر فاجل كافر قال وللكافرين شوف الله جعل وصفهم في جحودهم وعنادهم بالكفر المبين قال وللكافرين عذاب مهين أي مقابلة لهذا الاستكبار والعدو والعطو والطغيان والتكبر والتجبر الله العالى جعل لهم عذاب مهين يحشرون كالذر ويسحبون على وجوههم ويستهزؤ بهم ذوق إنك أنت العزيز الكريم وللكافرين عذاب مهين أي مقابلة استكبروا عن اتباع عن شرع الله دل فعله ونقيد له الخضوع لدينه والخضوع لنبيه نعم يوم عبد الله جميعا فانا بين بمعهمه الله و الله على كل شيء شهيد يقول الله على يوم يبعثهم جميعا و جميعا هذا يوم القيام عليكم السلام و تركتم و تفضيله جزاكم الله خيرا يوم عبد الله جميعا يعني يوم عبد يوم الله جميعا الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى يعيد الخلق عندما يأمر الثانية في السوري تتطار الأرواح بعدما تتماس تتماس الأبدان فتلتقي الأرواح بالأبدان يوم يبعث الله جميعا وذلك يوم القيامة يجمع الله في الأوائل والأخرين في صعيد واحد ويناديهم فيسمعهم الصوت فاسمع من من بعد كما اسمع من <تصفيق> يوم أبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بما صنعوا ما من صغير ولا كبير طيب ماشي ما من صغير ولا كبير ولا دخلص ولا جليل إلا يسطروا الله جل فعلا قد أحصى شيء عدد سبحانه جل فعلا يوم أحشرهم الله جميعاً جميعاً فالله جل فعلا يحشرهم جميعاً وأحصى كل شيء فعلوه كما قال الله جل فعلاه واردوا على ربك سوف نجتمونا كما اخرجناكم اول مره بل زعمتم ان لنا لعلكم موعدا ووضع الكتاب واختار المجرمين المشفقين بما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولذلك قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملوا من صغير وكبير وتقيق ونجل أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه لم قال الله تعالى ما الفضل من قول إن إلا لديه رقيب عتيد الخطرات الهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم قال سبحانه وتعالى إذا هم المرء بحسن فعملها فكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بحسنة فكتبوها له حسنة إذا حتى الهم يكتبونه يعني حتى الهم يكتبون له قال أحصى الله ونسوه حفظهم عليهم عداً وبيانه لهم سرداً والله على كل شيء شيء أي لغيب عنهم شيء سبحانه وجل فعلا كما قال الله تعالى لا أعزوا عنهم اتقرب في السماوات ورف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب وإن الله جل فعلا يعلم السر وأخفى سبحانه فأعلم السر وأخفى والله أعلم أن يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون وكل شيء مسطر عنده سبحانه قال كل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر كل صغير وكبير مستطر إن كل شيء خلقناه بقدر قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض انظر صدر الباب في الآية بالعلم وهذا ما قاله أحمد بن محمد قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من ناجها ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ان من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذه الايه فيها اخبار من الله جل في علاه بأحاطته بكل شيء علما وانه ما من شرده ولا وردة ولا شاد ولا إلا الا يعلم الله تعالى وأحاط بها علما سبحانه وجل في علاه فاحاط بعلمه خلقه جميعا قال الله تعالى الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والارض ما يكون من نجوى ثلاثه المحرفون اخذوا الايه وقاموا ولم يقعدوا اخذوا الايه وقالوا هذه آية تدل على أن الله في كل مكان أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم الخمسة إلا وسادسهم وهذا خطأ بين قال وهو معهم أينما كانوا قلنا هذه الآية باتفاق السلف على أنها وهو معهم بعلمه أينما كانوا باتفاق السلف ولذلك أحمد ماذا قال ليبين للجهله كيف يفهمون عن الله ويعقلون عن الله وراضي الله قال تدأها بالعلم وختمها بالعلم فلا يقال إلا أن السياق من المفسرات السياق من المفسرات علم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والمغارب ما كن ندواث كب... الا وربعه و5 و6 ولا ولد ذلك الا ولك الا معهم اينما كانوا فهو فوق الأرش ومعهم جميعا بعلمه سبحانه جل جل في اعلى يطلع عليهم ويسمعهم و... و... ويعلم سرهم ونجواهم وعنده و... من الملائكه يكتبون ما يتناجون به ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وكقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلا نسمع أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ولهذا حكى واحد الاجماع على أن المراد بهذه الآية معية العلم ومعية معية علم الله تدافع ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط به سمعه أيضا مع محيط بهم فهو أحاط بجريشين سمعا وبصرا وعلما وقدرة سبحانه جل في علي وإذا أرد شيئا قال له كن فأكون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع أبقس توقفه يرفع عليه عمل الليل قبل النهار يرفع عليه عمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه النار ولو كشفه لاحرقت سمحات وجهي من تائله بصره من خلقه فالله جل وعلا قد احاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدره قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم ختمها بالعلم افتتحا بالعلم وختمها بالعلم دلاله نعم دلالة واضحة جدا على على على أنه المقصود به ومعهم بعلمه سبحانه وجلّه جلّ في علاه لا لا سيما أنه ذكره نوميا يعني إخفاء إخفاء الكلام وإخفاء الحديث فبين لهم أن مهما أخفيتهم الحديث والكلام فالله جل في علاه يعلم فالله جل في علاه يعلم ألم ترى إلى الذين نوهوا عن النجوى ثم يعودون لمن نهى عنه ويتناجون بالاساءه والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير قال أن ترى الذين نهوا عن النجوة هذه نزلت في اليهود أنهم كانوا يتناجون عندما يمر عليهم المؤمنون المؤمنون أي مؤمن يمر عليهم يتناجون فكان يخشى منهم أنهم يبيتون لقتله أو يبيتون للكلام عليه وتخبص من قدره فيعني نهاهم الله الدفع على هذا لما اشتكوا للنفس السلام نهاهم أيضا عن ذلك كانوا إذا مر بهم الرجل من المؤمنين جلسوا يتناجون بينهم فظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره وخشىهم المؤمن في طريقه فنهىهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا للنجوى يعني استناداهم عن ذلك فعادوا ولم ينتهى فأنزل الله تعالى تر الذين نوهوا عن النجوى ثم عودنا منوه عنه إنهم لكذب وثم يعودون منوه عنه فبعدما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عادوا مرة ثانية إلى إلى منوه عنه وفي الوقت ده بسعيد الخضرية رضي الله عنه ورضاه قال كنا نتناو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيته عنده حماية للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود من الأشرار نبيته عنده وتركه من الليل أمر وتبدو له حاله فلما كانت ذات ليلة كسر أهل النوبي كثر أهل النوبي والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا النجوى علمتنه علمت عن عن النجوى قلنا تبنى إلى الله يا رسول الله ان كنا في ذكر المسيح فرقا منه مسيح الدجال يعني قال ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي منه قلنا بلى <تصفيق> الحمد لله جزاكم الله خير قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يقول الرجل أو يقوم يعمل <تصفيق> <تصفيق> ان يقوم الرجل يعمل العمل لمكان الرجل لمكانه من الرجل وثناء الناس عليه ولكن يقول هذا الشد عليكم من الدجال هذا أشد عليكم من الدجال وايضا الحديث فيه ضعف حديث وفي ضعف وفي قوله يقول بالاسم والعدوان يقول هذا الاجانب يقول كانوا الاجانب يقول بالاسم نعم ولكن يتناجون بالاسم ان الله كما لك في الصحيح يقول كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الله عليكم لك عليكم يعني الموت عليكم ان الهلاك عليكم لك عليكم ولما مر عليهم قال عليكم عليكم قالوا ان الله يقول قالوا ان الله يقول لك الله عليه وسلم ان ان إن في الوقت إن أنا قالت لهم وعليكم السلام والموت يا إخوة القرضة والخنازير قال <تصفيق> قال عائشة إن الله لا يحب التفحش رضي الله عنك يا سمرح صلى الله عليك ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يتحدثون بمعنهم بالإثم ومختصبهم من العدوان على النبس والسلام ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله نعم اليهود كانوا إذا دخلوا المسلمون قالوا السام عليك يا أبو القاسم <تصفيق> فقالت عيشة عليكم السام واللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة أن الله لا يحب الفحش ولا قالت ألم ألم تسمع ما قالوا قال قالوا قولا وقلنا قولا هنا قول لا تعالى وأنزل الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله أفراد صحيح أنها قالت لهم عليكم السام والذم واللعنة والنبي قال انه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والعنس المالك رضي قال أن النبي سلام الله عليه وسلم بينهم هو جارس بين أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فرد عليه فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله قال بل قال سام عليكم هيت سامون دينكم صلى رسول الله ردوا فردوه فقال نبي الله أقول تسامن عليكم قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت وهذا رد عليه فيما فيما مقر ويقولون في أنفسهم لا يعذبنا الله بما نقول يعني يفعلون هذا ويقولون وما خرفن من كلام إهام السلام يقولون سام عليك وهم يريدون الشتم والتمطيس في الباطن ومع هذا يقولون لو كان هذا نبيا لعذبنا الله رعاه بالوقوع فيه باطناً لأنه يعلم أصرارنا فرد الله عليه قال حسبهم جهنم أنا أخذت لهم العذاب أن يكون, أن يكون في جهنم حسبهم جهنم يصلونها فبقص المصير قال الإمام محمد أيضاً في حديث إنه سأل أن اليهود كانوا يقولون للرسول الله سلام عليك ثم يقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الآية وإذا أجاؤوك حيوك بما لا يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم هذا رد الله عليهم حسبهم جهنم ويصلونها فبئسا المصير وقال المعباس في قوله تعالى وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله قال كان المنافقون يقولون للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سام عليك قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئسا المصير فانظر هنا سوء الأدب والسهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يودي إلى تردي وإلى الخلوص النيران اليهود فعلوا ذلك واستهزؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حسبهم جانب خالدين ومخلدين فيها وكانوا يعني يجعلون يحرفون الكلمة عما وضعي كانوا يحرفون الكلمة عما وضعي ويعتول على سلم يحيون نبينا صلى الله عليه وسلم بغير ما حياه الله جل في علاه وهذا ايضا فيه ما فيه من الكفر والعناد والعطو والتكبر والتجبر <تصفيق> وقد علموا يقينا بانه رسول الحق لكن الكفر بالله جل في عالم. لكن ركوب الهوى وطلب الدنيا والذي يعني جعلهم اثروا الدنيا على الاخره وارتضوا بالنار من الجنة ففتح الله لهم ابواب الدنيا على مصرعيه حتى إذا فرحوا بها وحسبوا انهم ملكوها أخذهم الله بغدة ولهم العذاب الأليم <تصفيق> حسبهم جهنم <تصفيق> حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير نعم الفوائد المستنبطه السياق والسباق واللحاق من المفسرات لا ذنب أعظم من الجحود بايه الله جل وعلا لا يستجاب للظالم في دعائه لا يستجاب للظالم في دعائه <تصفيق> <تصفيق> نعم لو في اسئله تفضل